ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أغن أن تبيد هذه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً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 لاَ كِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَوْلَا إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ لَخَسَفَ بِكُمُ الْجِبَالَ كَمَا شَاءَ اللَّهُ ۚ عَوْرًا قُلْ فَاسْأَلُوا بِاللَّهِ تراني انا اقل منك ما له ولدا فعسى بي ان يتياني خيرا من جناتك تورد سلا صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَيَخَوِّي يَوْمَئِذٍ عَلَى عَرْشٍ أَوْ يَقُولُ لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِ ولم تكن له فئة ينصرونه من خلال وَنَلِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الثَّوَابِ وَخَيْرُ النُّقَبَا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 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا